119. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 110. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 119. وهو العزيز الحكيم 110. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 111. والله ذو الفضل العظيم 112. مثل الذين حملوا التوراة ثم ما لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة بأس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا 129. ونعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 120. ولا يتمنونه